عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون فِي سَبِيلِهِ صفا كأنهم بنيان مرسول وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لَا يهدي القوم الفاسقين قَالَ يا بِرَسُولٍ يَأْتِي مائبنی بَعْدِ ریور سولی فَلَمَّا ج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 الله بأفواههم والله امتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره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 الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَهْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثُرَ طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ